يعانق طيفه الزاهي ذران ويملأ جرسه الزاكي سمان ويرفع بالجهاد من أرحب اليودق في مآقين الحنان يعانق طيفه الزاهي ذران ويملأ جرسه الزاكي سمان ويرفع بالجهاد منا رحب ل yards ق في مأقين الحنان يعانق طيفه الزهورانا ويملأ جرسه الزاكي سمانا ويرفع بالجهاد منا رحب ل yards ق في مأقين الحنان يعانق طيف ذرانا ويمنع جرسه الزاكي سمانا ويرفع بالجهاد منار رحب ليغدق في مآقين الحنانا ليغدق في مآقين الحنانا ويأبى أن يعيش كما نعاج نسيرها كما يدعى الأتانا على التوباء حذيفة سيف حق وشهما منذ أن عشنا صيبانا يعانق طيفه الزاه ذران ويملأ جرسه الزكي سمان ويرفع بالجهاد منار حب اليودق في مآقين الحنان رأيت العز في عينيه يبدو يرسع في نواضره الجمانا ويمضي كالأسود إلى المعالي ويذهب بالنهي من الضاشجانا تسائله الثرية أين تمضي فتسمع قول من سائم الهوى توماج لا يشرق في دجانا وأهدي للأحبة تجفخر به النص الذي يaidu الجبانا أسير إلى جنان الخلد حررا وأحمل فوقك في الأمان سمضي ثائر للحق أروي من حما عنا حمانا وتحمل راحتي روحي لتبقى تصوغ بطولتي منها بيانا. فعني يا ثري إليك عني فهذا الذل هو الخورات رانا طيفه الزهرا ويرفع، جرسه الزكي سما ويرفع، بالجهاد منا رحوب بال yards في مآقينا الحنان وهذه فتنة تزري بقومي طارتها متي، ثم الجناة فلا عز. يهددنا فنسلو ولا عزم يكابد ما دهنا فودعها وقالا يا ابن عزلك الرحمة ليمدك الجنا نقضيتنا حياة نفهو وإني ندع الله لقد بعت الحياة له وإني لأدعو الله أن يحمي لقد بعت الحياة له وإني لأدعو الله أن يحمي وبالا لقد بعت يا تنهوه وإني ندع الله أن يحمي طيفه الزاه ذرا ويرمله جرسه الزاك سما ويرفعه بالجهاد منا رحب بال yards ق في ما أقين